يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون إن الله وحده هو الذي يشق الحب فيخرج منه الزرع ويشق النوى فيخرج منه النخل يخرج الحي من الميت إذ يخرج الإنسان وسائر الحيوان من النطفة ويخرج الميت من الحي إذ يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج ذلكم الذي يصنع هذا هو الله الذي خلقكم فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق كيف تصرفون أيها المشركون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنعه اذن أيها الاخوه كل ما حولنا يدل على الخالق سبحانه وتعالى وفي الخلق بهذه الطريقة نستذكر الإعادة فالقادر الذي خلقنا من عدم قادر على أن يعيدنا والذي أخرج الميت والذي أخرج الحي من الميت قادر على أن يحيينا بعد موتنا فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبان ذلك تقدير العزيز العليم وهو سبحانه وتعالى الذي يشق ضوء الصباح من ظلمه الليل وهو الذي جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش ليستريح من تعبهم في طلبه في النهار وهو الذي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر ذلك المذكور من بديع الصنع هو تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد العليم بخلقه وما يصلح لهم إذن الليل والنهار والشمس والقمر آيات على البارئ المدبر لهذا الكلام. وهذا التدبير جاء ليحقق الراحة للإنسان وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي خلق لكم يا بني آدم النجوم في السماء لتهتدوا بها في أسفاركم إذا اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحر قد بينا الأدلة والبراهين الداله على قدرتنا لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها كنا من قبل قبل ثلاثين عام أو أكثر نستدل بهذا ولا ولسيضا حينما كنا في القرى نست... والآن أغلب الناس ينتفعون أيضا من هذا حينما يستخدمون الجي بي اس وقد علق في الفضاء وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفهم. وهو سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم فقد بدأ خلقكم بخلق ابيكم من طين ثم خلقكم منهم وخلق لكم ما تستقرون فيه كأرحام أمهاتكم ومستودعا تستودعون فيه كأصلاب آبائكم قد بينا الآيات لقوم يفهمون كلام الله إذا كل ما بنا وما حولنا يدلنا على الخالق البارئ الذي لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمله إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي انزل من السماء ماء وهو ماء المطر فأنبتنا فيه كل صنف من أصناف النبات فأخرجنا من النبات زرعا وشجرا اخضرا نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل ومن طلع النخل تخرج عذوقه قريبا ينالها القائم والقاعد وأخرجنا بساتين من العنب وأخرجنا الزيتون والرمان متمائلا ورق ورقهما مختلفا وثمرها انظروا أيها الناس إلى ثمره أول ما يبدو وإليه حين ينضج إن في ذلك أيها الناس الأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين وتأمى الأخ الكريم حينما تكون الثمر في الشجرة وتبدأوا حتى تنضج وقد تبقى في الشجرة طويلا لمن خلقت هذه الثمرة خلقها الله تعالى للإنسان والإنسان مطالب بأداء شكر هذه النعم وإلا كانت نقمة عليه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وصير المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر وقد أوجدهم الله ولم يخلقهم غيره فهو أولى بأن يعبد واختلقوا بلين كما فعلت اليهود بعزير والنصارى بعيسى وبنات كما فعل المشركون بالملائكة تنزه وتقدس عما يصفه به أهل الباطل وهذا يذكرك لماذا نحن في الصلاة نكثر من تسبيح الله سبحانه وتعالى وهو الله سبحانه خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق، كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة وهو قد خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى من فوائد الآيات أولا الاستدلال ببرهان الخلق والرزق تخليق النبات ونموه وتحول شكله وحجمه ونزول المطر وببرهان الحركة حركة الأفلاك وانتظام سيرها وانضباطها وكلاهما ظاهر مشاهد على انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية واستحقاق الالوهية فاذا له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى بيان ضلال وسخف عقود المشركين في عبادتهم الجن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالكتاب ومن الذين يمسكون بالكتاب هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته